والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وَإِنَّ عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرٌ فَأَلْشَأْنَ لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاقِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ رَبِّ أَنزَلَ لَنَا مَاءً مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمَنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ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 وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غتاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وامه ايه واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون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 لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي اباهم الاولين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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كنتم تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تسحرون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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنْ مَا يُرِيَنِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها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 ربنا اخرجنا منها ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون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 فَاتَّخَذْتُمُهُمْ سِخْرِياً حَتَّىٰ سَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمْ الْفَائِزُونَ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 وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُرَّبَ غُفِرَ وَرَحِمَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ